وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقل قد نعلم إنه لا يحزن يقولون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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل من كم سؤال بجهالة ثم تب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 قل inni على báyinat من ربي وكذبت به ما indi ما تستعجلون به in الحكم illa لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 في الله وقد هذان ولا أخاف ما تشركون به إلا أني يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أ تتذكرون وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالام ان كنتم تعلمون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 من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 فَإِيَكْفَرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا عَلَيْهِ أَجْرًا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 إن الله فالق الحب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 قاد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قاد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 قاد جاء اكون بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن 129 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 120 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا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 129. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 120. ومن الأنعام وفرشا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 قل آذَكَرَين حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَين أَمْ أَجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَين مَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ ثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ ثَنَيْنِ وَالذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمُلَأٌ فَيَئِنْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 مسفوحًا أو لحم خنزير، فإن له رجس أو فسق أهلا لغير الله به، فمن ضر غير باع ولا عاد، فإن ربك غفور رحيم.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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُرْرَبُكُمْ ذُرَحْمَتِهِ وَاسِعَتِهِ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 فَلَوْ شَأْلَ هَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُودَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 115. وبالوالدين إحسانا 116. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 117. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجْزَى إِلَّا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع الإجابة وإنه لغفور رحيم